وين جبره راحت بغضت عن يا محل ذكرى وين يمنا وين جبره راحت بغضت عن يا اللهم اقصدنا قد أعلن الرايا قائدنا باللادين يا مرهب أمريكا قوة الإيمان أسلاحنا البكا قوة الإيمان أسلاحنا البكا أميرنا الملأ عن دين مدخلا كل الجنود باعوا ارواحهم لله كل الجنود باعوا ارواحهم لله ان جالوا ارهبي محمود الدعوه اليها ريكا يا رمادنيا خرجت تجار مداكم ترابيا مدا خرجت <تصفيق> الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون